أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وبعد ف. فهذه هي الخطبه الثامنه من سلسله عقيده السلف الصالح في صفه الجنه ونعيمها وقد توقفنا في الخطبه الاخيره عند بيان طعام اهل الجنه وشرابهم انما عقد له ابن قيم الجوزية الباب الثامن والأربعين في كتابه حاد الأرواح ونقول تتمة لهذا فيما يتعلق بشراب أهل الجنة قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفي قراءة ولا ينزفون نعم ولحم طير وفاكهه مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون قال ابن جرير في قوله عز وجل وكاس من معين قال وكأس خمر و من معين قال و كأس نام خمر من شراب معين أي ظاهر العيون جار جار وقوله لا يصدعون عنها قال لا تصدع رؤوسهم لا تصدع رؤوسهم من شربها فتسكر وقالهما هما قتاده ايضا فان قتاده قال ما هذين المعنيين لكاس من معين ولا يصدعون عنها وقوله ولا ينزفون قال ابن جرير رحم الله تعالى اختلفت القراء في قراءته فقرات عامه قراء المدينه والبصره ينزفون بفتح الزاء، ووجاه ذلك إلى أنه لا تنزف لا تنزف عقولهم، لا تنزف عقولهم، وقرأت عامة قراء الكوفة ينزفون أي بكسر الزاء بمعنى ولا ينفذ شرابهم.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 وكاسا ذهاقا قال ابن جرير يقول وكأسا ملأا ملأا متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء وأصله من الدهق ذهاقا أي من الدهق وهو متابعه الضغط على الانسان بشده بشدة وعنف وكذلك ملك الكاس الكاس الذهاق اي متابعتها على شاربيها بكثره وامتلاء فهو كاسا ذهاقا اي ممتلئه متتابعه وهذا يتوافق وعليه مع الآية السابقة يتوافقوا مع الآية السابقة وعن مجاهد في قول الله عز وجل يسقون من رحيق مختوم قال الرحيق الخمر وقاله قتاده أيضا فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وقال جرير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 وأما قوله عز وجل ختامه مسك في بيان صفة هذا الخمر فجاء المعنى على أقوال القول الأول قال ابن مسعود مسك ختامه مسك أي خلطه وليس بخاتم يختم اخرجه ابن جرير في تفسيره وابن المبارك في الزهد وابن واحد في الجامعة وقول الثاني قال قتادة قال ختامه مسك أي عاقبته أوه. ومعاقبته مسك قوم تمزج لهم أي الخمر بالكافور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 عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك اخره وعاقبته أي انه رجح قول قتاده ختابه مسك اي اخره وعاقبته مسك والمسك مسك اي طيبه الريح هذا تتمه كلام الجريح أي ان ريحها في اخر شربهم يختم لها بريح المسك وانما قلنا ذلك اولى الاقوال في ذلك بالصحه لانه لا وجه للختم في كلام العرب الا الطهر والفراغ كقولهم ختم فلان القران اي اتى على اخره فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة يفهموا إذا كان شرابهم جاريا جري الماء في الأنهار، نعم ولم يكن مو مو نعم ولم يكن معتقاً في الدنان الدنان هي آنية الخمر ولم يكن معتقا في الدنان فيطين عليها وتخ نعم وتختم تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر هو والمشروب آخرا والذي ختم به الشراب وأما الختم بمعنى المزج والذي قال المسعود فلا يختم أي يخلط أو يمزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراء الأمصار ختامه مسك سوى الكسائي، إنه كان يقرأه خاتمه مسك. الكسائي كان يقرأ، سنقرأ الآية خاتمه مسك. والصواب من ذلك. القول عندنا في ذلك ما عليه قراءة الأمصار وهي وهو ختامه نعم لإجمال خجة من القراء عليه والختام والخاتم وإن اختلفا في اللفظ فإنهما متقاربان في المعنى غير أن الخاتم اسم والختام مصدر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 قال البغوي في تفسيره <تصفيق> قال أهل المعاني أرادك الكافور في بياضه وطيب غيثه وبرده لأن الكافور لا يشرب يعني ولم يرد أن الشراب يصنع من الكافور لا إنما أراد أنه يشبه الكافور في, في طعمه وفي ريحه وكقوله كقوله إذ حتى إذا جعله نارا أي كالنار أي يجبع النار وهذا معنى قول قتادة ومجاهد يمازجه ريح الكافور وقال ابن كيسان طيبت بالكافور أي الخمر بالكافور والمسك والزنجبيل وقال عطاء والكلبي الكافور اسم لعين ماء في الجنه اي جعلها عينا احنا وليس, وليس من باب التشبيه وعينا نصب تبع للكافور احنا وقيل هو احنا نصب على المتحف وقال ابن كثير لتفسيره وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذات في الجنة وأما قوله عز وجل ويسقون فيها كاسا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 أن شراب الأبرار يمزج هذا الفرق وبين شراب الأبرار وشراب المقربين أن شراب المقربين يكون صرفا ليس ممزوجا وأن شراب الأبرار يمزج لأن أولئك أي المقربين أخلصوا الأعمال كل. أخلصوا الاعمال كلها لله وأخلص شرابهم وهؤلاء أي الأبرار خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا فلذلك مزجوا, مزجوا أو, أو, أو هؤلاء مزجوا أي في الأعمال فمزج شرابهم وقال ابن قيم بعد ذلك فاخبر سبحانه عن مزاج شرابهم أي, أي الأبرار بشيئين بالكافور في أول الصور والزنجبيل في آخرها فإن, فإن في الكافور من البرد والطيب وطيب الرائحة وفي الزنجبيل من الحرارة نعم وطيب الرائحة أيضا وما ما يحدث لهم باجتماع الشرابين الكافور وزنجبين ويجيء أحدهما على إثر الآخر حالة حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده وما تعتذلوا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 كما قال ابن عباس ليس في الجنه من الدنيا الا الاسماء هذا قول صحيح لابن عباس اما الكيفيه فلا تدرك ولا تشبه كيفيه ولا تشبه ااا الجان كيفيه الدنيا ابدا في النعيم وقال ابن الجوزي في زاد المسير <تصفيق> قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال الزنجبيل معرب قال وقال الدين ينبت أي زنجبيل في أرياف عمان في أرياف عمان أو عمان ويعروق تسري في الأرض وليس بشجرة تأكل رطبا وأجود ما يخمل من بلاد الصين وأما قوله عينا أو أما قوله معذرة عينا فيها تسمى سلسبيلا فنبينه فيما يلي إن شاء الله Thank mm. you.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 انما عني بقوله تسمى أي توصف وإنما قلت ذلك اولى بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله سلسبيلا صفة لسم آه. لأن هناك من قال إن سلسبيلا هي اسم لعين في الجنة وبيّن المجرير أن أهل التأويل أجمعوا على أن سلسبيلا صفة وليست اسما هي صفة لعين الجنة وليس اسما لها وعقد ابن قيم الجوزية الباب التاسع والأربعين في في حدي الأرواح في ذكر آنية أهل الجنة أي صفة الآنية التي يشربون فيها وياكلون وفي بيان اجناسها قلت قد جاء في القران ذكر الكاس والصحاب والاكواب والاباريق التي اشرب وفيها اهل الجنه فاما الكاس فقال ابن جرير في تفسيره يسقى هؤلاء القوم الابرار في الجنه كاسا وهي كل اناء كان فيه شراب أي اذا كان ممتلئا بالشراب واذا كان فارغا من الخمر لم يقل له كاس انما يقال له اناء هذا الفرق بين الاناء والكاس واما الصحاف ففي قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون قال هي جمع اي صحاف للكثير من الصحفه والصحفه هي القصعة وقال البغوي القصعة هي القصعة الواسعة تسمى بالصحفه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 تمسك منها وقال الاباريق هي الاكواب التي لها خراطيم فان لم يكن لها خراطيم ولا عرى في اكواب وابريق إفعيل من البريق وهو الصفاء هو الذي يبرق لونه ومن صفائه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 هذا معنى الأباري هذا طرف من نعيم أهل الجنة الذي لا يقدره أحد يعني مهما حاولنا أن يعني نتكلف العبارات التي توضح المعاني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 للبحر الخضم الذي لا ساحل لها فعلينا أن أن نوقن بعظم هذه الجنة وان نعمل لها بإخلاص ومتابعة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله شهدوا ان محمد رسول الله حيا على الصلاه حيا الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله